بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بكم معكم عبد المنم الحسين ومع الحلقة الثانية من بودكاست اجتماعي ساهموا المبدئية الرقم المتوقع لمتابعة المادة ما يشجع تقريباً على الاستمرار في تقديم الحلقات ولو بشكل مؤقت أشكر نشرها تقريبا الحسين الحلقة الحلقة الحقيقة الحلقات عبد بودكاست بداية تابعوا بشكل الثانية كافة الذين الأولى فاقت الأعداد يشجع على ولو في في و خ ط ة نقول كذا ل م د ة س ن ة ب إ ذ ن الله ب س ر ع ة أ ح ا و ل أ ذ ك ر ك م بعنوان م ر ا س ا ت ا ل ح ل ق ة وهو osery1.hotmail.com osery1.hotmail.com أ ذ ك ر بطريقتنا في استعراض م ش ك ل ة ا ج ت م ا ع ي ة والتعليق ومناقشتها أ ف ض ل م ت ا ب ع ة المواد على موقع ساوند كلاود في الحلقة اللي فاتت. ايضا ل ل ل ل ح ق ة ا فاتت أ ي من الممكن م ت ا ب ع ة الحلقات على برامج البودكاست ا ل أ خ ر ى بالدخول على صفحات الحلقات وشرح ف ي ه ا ذلك باذن إ ذ ن ل ل تعالى خلونا ه خ ن الحالة التي م ع الله و ن ت ك م ع ي ا الحالة اللي ويانا طبعا صحيح أنها مو حالة وبسرعة مو بيئة صحيح من م ج ت م ع ا ل س ع و أو د ي الخليجي تقريبا لكنها ح ا ل ة من وطننا العربي هذه ح ا ل ة ح ق ي ق ي ة مثلما خ ب ر ن ا تقول عن نفسها أ ن ه ا م خ ط و ب ة وصار لها في خطبتها س ن ة ونص حتى ا ل آ ن تعبر عن الطرف الثاني الذي ارتبطت به ب أ ن ه مريض نفسي وشكاك وغير عليها و أ ن ه في تفاصيل هذه ا ل م ش ك ل ة عرضت بعض المواقف التي تحصل من تجاهها هذه المواقف نقول منها تقريبا تقول ا ن ن يراقب حسابها يراقب دخولها على النت يراقب المواد التي تنشرها يراقب جوالها واتصالاتها هذه ا ل ح ا ل ة لازالت مثل ما قلنا هي ع ب ا ر ة عن م خ ط و ب ة و ا ل خ ط ب ة طالت ل م د ة س ن ة ونص هذه ا ل ح ا ل ة تقريبا ً أنهم تعبر أنها لكنهم تقول مخطوبة لكن ي عنها ب ر و ن انها ا ل و ق تقول وهو ت ي ن ك م ل للحالة في, في وصفها كما ا ذكرت أ خ ت ت الكريمة أنها ق و ل أ ن ه أيضاً يغار منها إ ل ى درجة دراستها وغار أنه نفسها في أ ن ه ا تتفوق عليه رغم أ ن ه ا تخصصاتهم تقريبا م خ ت ل ف ة تقول انه يحبها حب شديد ويغير عليها ولكن في نفس الوقت ا ل ل ي يكره هذا ا ل أ س ل و ب إ ل ا انه يرجع م ر ة أ خ ر ى ويستخدم ذات ا ل أ س ل و ب هو الشك و ا ل م ت ا ب ع ة و ا ل م ر ا ق ب ة تقول انه م ا يسمح لها ي ح ض ر لها تحضر مناسبات ا ج ت م ا ع ي ة مثل حفلات خ ط ب ة او غيرها الا بشرط أ ن يكون معها ي ض ع لها شروط في ز ي ا ر ة واستقبال ا ل أ خ و ا ن أو ا ل زيارات من ا ل أ ف ر ا د ا ل ع ا ئ ل ة ا ل ل ي م ا يحبذ زيارتهم لبيته م ما مرة ما يعتمدها هي أنها أنها أسرارها لأنها أنه بأسرارها أو يهددها أو يبتزها بهذه تعطي يخبر لنفسي تقول تحبذ وجدت تقول أو أو الأسرار أكثر نظراً أنها كثيراً خاصة في م ج ا ل ا ل حصل و العمل ل ك ن إ ذ ان حصل عمل م م ك يشتغل فيه ويعتمد م ش ك ل ة أ ض ا ي عليها أ ح ي ا ن ا ويطلب منها بعض المبالغ ب ص ي غ ة ا ل س ل ف ة طبعا غير مسترجع ة هذه تقريبا جل ما وصفت ا ل أ خ ت فيها حالتها التي تمر فيها و ا ل آ ن ن أ ت ي للحديث حول ا ل م ش ك ل ة وكذلك نقاش ما فيها نقول مستعين بالله سبحانه وتعالى ان هذه ا ل م ش ك ل ة م ش ك ل ة ز و ج ة الحقيقه ة الزوجة أو وتعاني من خطيبها اللي هو في ي حكم من خ ط ب ا اللي زوجها مشكلة زوجها إنه يغار عليها والغيرة كما مشكلة لكن في نتيجة وهي غيرة طبيعية هو أنه ومحمودة نعرف حكم حب ان يتجاوز فيها الخطيب أ و الزوج حدود المعقول و ي ب د أ في الشك و ي ب د أ في البحث و ي ب د أ في الاتهام و ي ب د أ في التحقيق خ ا ص ة و أ ن ن ا لازلنا في مراحل البدايات من الزواج أو مرحات الخطوبة واللي أنا أستغرب حقيقة أن تكون تمتد الخطوبة والتي تكون الخطوبة أو مرحات تمتد ربما هذا معتاد في بيئات غير حقيقة فتاة هذا بيئات إلى لكن بيئتنا سنة سنة في نصف أ ي ض ا ا م ت غ ي ر ا ت ا ل ا ق ت ص ا د ي ة التي جعلت أ ح ي ا ن ا من ا ل خ ط ب ة تطول إ ل ى هذا الحد تقول أ ي ض ا في بعض الطرف ما تذكرت فيه هو ق ض ي ة ف ك ر ة أ ن ه احيانا يمد يد عليها إ ذ ا اشتد بهم الحال في ق ض ي ة موضوع نقاش ماذا عملت ي وماذا فعلت ي الحال ا ل آ ن ساءت وصارت بيناتكم إ ل ى درجه ة أ ن ا فيها شيء من ا ل ك ر ا ه ي ة ف ي شيء من ا ل ح د ي ة أ ي ض ا فيها حد من التفكير في الانفصال والبعد عن الموضوع هذا ا خاصة إن الأخ تقول في طرف من موضوعها ربما نسيت إن أقول لكم إياه في البداية وتقول أنها فكرت بالكلمة وقالت لا أنها ترغب في الانفصال ولا عدم الاستمرار في هذه الزيجة إلا إن والدها منعها من ذلك خاصة أن أني أن أقول من نسيت أن تقول لكم وتقول ذلك فكرت ترغب و في طرف في في في عدم من هذه ه سبق ن ان خطبت وسبق ن ان فصلت وبالتالي يخشى عليها من الوقوع في الفشل من جديد ا ل آ ن نقول أ ن هذه ا ل ح ا ل ة مثلما خ ب ر ن ا ح ا ل ة شك و ح ا ل ة غيره ة و أ ن ا الآن في البدايات وأن الآن في وأنها هذه فتة الحالة كما هي وردت و أ ش ا ه د ت بها في بعض م و ا ق ف منها لكن ا ل ح ق ي ق ة في الغالب مما ذكرت مواقف ربما س ل ب ي ة و كلها تدور حول الشك و ا ل غ ي ر ة ا ل آ ن صارت ا ل ح ا ل ة تتوجه و تفكر في قيد الانفصال بسبب هذا الشيء لكن قبل م ان س ت ع ج ل و نقول الاتجاه نحو الانفصال نقول ان في الامكان كثير جدا من الحل لكن بالصبر ب ا ل ت أ ن ي ب ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله سبحانه وتعالى و ا ل ت و ك ر عليه وطلب ا ل م ع و ن ة من أ ح د أ ف ر ا د ا ل ع ا ئ ل ة ونقترح غير الوالد كان يكون الخال أ و العم ل ت ف ه م ا ل م ش ك ل ة من جديد ويستعرضها ويتبصر فيها ويرى امكانيه المضي من عدمه أ ي ض ايضا من ضمن ا ل أ ش ا إذا الله ء يسر و م ى ل المرأة لهذا له الزوج المرأة ز و ا تحتار ج بأن بحية تزرع فيه ا ل ث ق ة تنصاع لا تبتعد عن مواقع ا ل ر ي ب ة والشكل التي م م ك ن ان يقع فيها و ي أ ت ي الشيطان ل ه ويقول له هناك م ش ك ل ة بحيث أ ن ه ا تعزز من قيمتها عند ه و إ ن شاء الله إ ذ ا هي أ خ ذ ت بهذه ا ل أ س ب ا ب تتجاوز ا ل م ش ك ل ة لكن تحتاج منها صبر وحسن تعامل و خ ب ر ة في التعامل مع هذه المواقف ا ل آ ن ا ل ذ ي نريد أ ن نقوله ايضا في هذه الحالة ان ل ة الحالة أ ا ل ح ا ل ة أ م ا م ن ا أ ي ض ا من الامكان للتوجه نحو الاتجاه ا ل آ خ ر وهو الانفصال وفي الزوج وربما وتحتاج وتحتاج يكون في تصنف نفسي النفسي الحقيقة يمر الشيك هي هذه هناك إلاج لهذه الحالة المعالج إلاج الحالة بمرحلة تدخل متقدمة ننظر أن أن من أن كمرض ولا يكتفى بالنصائح والارشادات والتوجيهات حيث أ ن هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا استمرت في شكها والوساوس والشكوك التي تعاني فيها في حالات م ت ق د م ة من هذا المرض الشك القاتل نقول أ ن كلا الخيارين متاحين أ م ا م ك يا أ خ ت ي ا ل ك ر ي م ة عليك ان تبصرين تختارين منهم تتوجهين نحو الحل الذي ت ش و ف ي ن انه مناسب لحالتك و أ ن من م م ك ن أ ن ك تاخذين فيه وتعملي به هذه تقريبا ا ل ح ا ل ة التي مرينا فيها ه ا ا ع ر ض ن وناقشناها لكن أ ي ض ا نحتاج أ ن نستغل هذه الموقف وهذه ا ل ح ا ل ة ل ل ت أ ك ي د على م ب د أ ا ل ث ق ة ا ل م ت ب ا د ل ة ا ل ت أ ك ي د على م ب د أ عدم الشك ا ل ت أ ك ي د على م ب د أ الحب المتزن الغيره المتزنه التاكيد على ل ت ا و ن أ على م ب د أ الحب الصادق الحب الصادق المبني على اختيار صحيح وهو ق ض ي ة أ ن الخاطب ز و أو ج ا ل يختار خطيبته وزوجته ب ي ت صالح يثق في أ م ا ن ت ه ا يثق في حبها ثم بعد ذلك يمضي حتى لا تساوره الشكوك بعد ذلك في هذه الحالات تقريبا نتحدث نقشناها الموقف نريد أن نتحدث حوله. عرضناه الذي الحالة حوله أن التعليق ذكرنا ا ل آ ن ن أ ت ي إ ل ى ن ه ا ي ة هذه ا ل ف ق ر ة ونذكر ب أ ن هذه ا ل ح ل ق ة عليها سؤال سهل يمكن ا ل م ش ا ر ك ة في إ ج ا ب ت ه ب س ه و ل ة وهو المتابعين طبعا من السعوديه حيث لا يمكن ن ايصال هذه ا ل ه د ي ة لغيرهم بحكم السابقة المكافأة وجعلناها 100 ريال بطاقة أحد الحلقة شحن شارك المكافأة ما أن فضعفنا وجعلناها ريال السؤال في سهل جدا وبامكان الجميع ان يشارك فيه وهو ق ض ي ة لو طلبنا أ ن نضع عنوانا لهذه ا ل ح ل ق ة إ ي ش راح تقترحون ان يكون العنوان هل هو ا ل ح ي ر ة أ م ا ل غ ي ر ة أ م ا ل ب ي ر ة يمكن بعث ا ل إ ج ا ب ا ت مع الاسم الصريح طبعا على عنوان osry1 at اوس ار و ا c o m طبعا لازم ترسل الاجابات قبل خمسه عشر ديسمبر نلقاكم دائما على خير وفي أ م ا ن الله